بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غُلِبَت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد بهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خمفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَرَبَ لَكُمْ مثلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هل لكم إما ملكت أيمنكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون لهم كخيفتكم أنفسكم كذلك فصل الآيات لقوم يعقلون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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا نُشْرِكُونَ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم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 وَنِعْمَتَ تَغُومَ فَضْلُهُ وَلَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ أَيُّ نَزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبَلِسِينَ فَانظُرْ إلَى آثارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ نَمُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَنْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ